اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ قَصَمَ نِبْغَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بالحق وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ أَصْنَافٌ على عَدْلٍ عَنَا عَذْلٌ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تَشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصراط.